بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يمد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ لَهُ بَرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهِ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ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 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وباهم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وَنَبِّئُهُمْ عَلَى فِي إِبْرَاهِيمِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَةٌ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ مَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَدُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُ عَلَى أَمَّ السَّنِيَّ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ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 وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْوَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَبَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشتقين فجعلنا عاليها أسافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل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 وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُ النِّحْجِرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَا هُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَنْ خَلَقَ قِنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَنَقَدَّاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جلاحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عيذين فما ربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وانعض عن المشركين انك فيناكم المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلا أنخرف سفّيَعلمون بلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ